شهر ع ا رمضان ومشهور ومن شهر رمضان ومشهور و ا م ن ه ا و أ ط ع م و ا ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت ر كذلك س خ ر ن ا ا ه ل ك م لعلكم ت ش ك ر و ن لن ينال الله ل ح و م ه ا و ل ا د م ا ت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 وما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء أ ن تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ن الله بالناس لرغوف رحيم وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم إ ن ا ل إ ن س ا ن لكفور